اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أني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 Aishhadu an la ilaha illa Allah Aishhadu an muhammada rasoulun Allah Hayy ala al-salah hayy ala al-falah Kod qamat ila atu ويمصوف صفوفكم اعتذروا سووا صفوفكم ولا تختلفوا فان تسويه الصف من تمام الصلاه الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم 119. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 صلاتي ولسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَفْتَلِفُونَ وَهُوَ الذي جَعللَكُمْ خَلَِ فَأَرضِ وَرفَ بَعْضَكُمْ سَوقَ بَعْضٍ دَجاتِ الَبَل وَكُمْ وَرَفَ بَعْضَكُمْ سَوقَ بَعْضٍ دَرجاتِ لِيَبَل وَكُمْ فِي متَكُمْ رَبَّكَ سرَرحُ العِقابِ وَإِن hu la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 جميع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله As-salamu alaykum wa rahmatullahi As-salamu alaykum wa rahmatullahi